له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتابه ضي تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المصنف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل بمنزله ذلك رواه مسلم قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله معنى الاستعاذة في اللغة الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأا فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانتراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة يبقى الاستعارة أمر حسي ويستعار لعمل القلب ويستعار لعمل القلب وأيضا من عبادات القولية لأن يقول بلسانه أعوذ بالله أعوذ بالله قال ابن كثير الاستعاذة هي لالتجاء إلى الله ولالتساق بجنبه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير يعني أعوذ به أي أطلب منه دفع الشر ألوذ به يعني أطلب منه جلب الخير قلت أي الشرح وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده. إحنا قلنا العبادات قبل كده هي ما شرعه الله لعباده إما إيجابا أو استحبابا. أمرهم بها أن يفعلوها شرعهم شرع عليهم أن يفعلوها إما إيجابا أو استحبابا. نعرف ذا من الأدلة. فهو هيبتدي يقول خلني بقى من الشرك الاستعارة بغير الله. طيب الاستعاذة دية أنواع هل كلها شرك يعني مثلا عندك حديث أن أبا مسعود البدري الأنصاري كان يضرب غلاما له فقال هذا الغلام أعوذ برسول الله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك قال هو حر لوجه الله قال إن لم تفعل لمستك النار يبقى الاستعاذة من الحاضر الحي فيما يقدر عليه ليست ممنوع أعوذ برسول الله هو الولد بينضرب الغلام اللي هو العبد ده بينضرب ضرب جامد جدا وقدامه النبي عليه الصلاة والسلام وشايف وعارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمته نافذة على أبي مسعود فاستعاذ به والمرأة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها، فلما أراد أن يبني بها يعني يدخل بها فقالت أعوذ بالله منك هي كلمة كتش تعرف معناها قالت أولو بالله قالت منك فقال يا قدس تعذي فالاستعاذة معناها معناها طلب الحماية واللجوء. إمتها تكون شرك إذا كان طلب العوز طلب العوز على الغيب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. يا إما تستعيذ على الغيب فدي لا تصرف إلى الله عز وجل وإما تستعيذ في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل فإن صرفت لغيره كانت شركا. تقول قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده قال تعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ شوف هذا لا يقدر عليه إلا الله مين اللي يقدر على إنه يدفع عنك الشيطان هو الله سبحانه وتعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأمثال ذلك في القرآن كثير, كثير كقوله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله قاعدة قررنا المرسل فصرفه لغير الله شرك في العبادة شرك أكبر فمن صرف هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادة ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغيره لغير الله ولا فرق كما سيأتي الله. قوله وقال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق الله. قال ابن كثير أي كنا نرى على لسان الجن يعني كنا نرى لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا من البراري متوحش يعني ما أنس يعني ما في فيه أنس يعني ما فيهش فيه حياة مكان لا يطرقه البشر فكان فيه وحشة من البراري وغيرها كانت العرب في جهلتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوال رجل كبير وذمامه وخفارته فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا رهق بمعنية إما خوفا وإرهابا وذعرا وإما إثما كما هو منقول عن ابن عباس وعن قتاف يبقى في الواقع إن, إن الإنسان أقوى من الجان. الانسان اقوى من الجن والشيطان اذا استعذت بالله ان خنس حتى يصير كالذباب فتخيل بقى الشياطين والجن دي لما تلاقيك كنت اقوى منهم كده وتنزل في وادي وتقول اعوذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء القوم خلاص يوم يبتدي يعمل فيك ايه بقى يبتدي يلعب بك طول الليل بقى في بعض الوقت فكنا نكفئ القدور ونطفئ النار اشتغلوهم بقى طول للباقي عشان نطر إيه؟ أظهر ضعفا ولو قال بسم الله أو استعاذ بالله ما ضره شيء ما ضرّه شيء خلاص وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله قلنا الاستعذ بالمعنى اللي وحنا فصلنا فيه. طيب مسألة الاستعانة بالجن بعض الناس بيذهب إلى التوسع في هذه المسألة قولوا يجوز استعمال الجن استعمالها مباحة وكان وقع فيها فعلا خلاف العلماء، ولكن الراجح الله أعلم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن حتى ولو في فعل شيء مباح حتى ولو في فعل شيء مباح إن هذا لم يدل عليه الدليل نمى المشروع من ذلك أن يؤمر الجني بالمعروف وينعى المنكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مصروعا فيقول له أخرج عدو الله إني رسول الله فهنا نبي أمره بأن يترك هذا المنكر له فيه إذاء وصرع هذا الغلام ولم يكن فيه استعانة به فكانوا مسخرين لي وربي الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي أحدا من معجزات الأنبياء قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجر بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء نغوص فهذا مما, مما استجيب له فيه من دعوته بأن يؤتى لا يؤتى أحد من العلمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلولا دعوة أخي سليمان لا ربطوه بسارية المسجد ولا أصبح يلعب به غلمان المدين يعني, إيه يعني إيه خصيصها لسليمان عليه السلام ومعجزة وقال ملّا علي القاري الحنفي لا يجوز الاستعانة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ما هو الاستمتاع في الآية ربنا استمتع بعضنا ببعض فاستمتع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباله بشيء من المغيبات الغيب النسبي اللي غاب عن بعض الأفراد وشهده بعضهم وأما استمتاع الجني بالإنسي فتعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له وأغرب بعض المفسرين وبعض العلماء فزعم أن في هذه الآية دليلاً على وقوع الزواج نكاح يعني بين الإنس والجن وهو مردود بالآية ومردود بالواقع والمشاهد والتجارب فأما الآية فطول الله عز وجل ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا تسكنوا لي وأما بالواقع فليس يتصور وقع تزاوج بين طبيعتين مختلفتين. الإنسان مخلوق من طين، بشر لحم ودم، خلق على هيئة معينة، والجن مخلوق من مارج من نار وطيف له خصائصه، فأنا ذلك، فأنا ذلك، وده يفتح باب للفواحش والمنكرات الله به عليه، الله به عليه. قال المصنف لو من <سؤال> محمد محمد في مسائل الباب وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك كلام جميل بعض الناس يروح للساحر وتقول له رحلة يقول لك ده فلان جرن كان مصحور ورحله فالسحر تفاك ويعني تم فلان جرن كان مزنوق وسرق الفلوس وتفكت زنقته نسرق يبقى مش معنى حصول النتيجة ان يدل على جواز الفعل انما جواز الفعل ومشروعيته تستفاد من الدليل الشرعي فلو سلمنا جدلا ان هؤلاء الجن كانوا يقومون ببعض المنافع للانسي ولكن لم يشرع للانسي ان يسألهم ولا ان يستخدمهم ولا ان يستعملهم ف كون حدوث بعض الفوائد لا يكون سببا لإيه لمشروعيت ذلك واضحة دية طبعا برضو في نزمة توسع جامعة مسألة العلاج في الجن بمثل هذه الأمور والمشروع في مسألة العلاج من المس المنقول يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور هو القراءة على المسروع ومخاطبة الجني بما يشرع أن تأمره بالمعروف وتنهى عنه وخرج عدو الله إني رسول الله حديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم قوله أعوذ بكلمات الله التامات هل هي الكلمات الشرعية ولا الكلمات الكونية؟ فيها تفسيرات للعلماء. قيل هي الكلمات الشرعية وقيل هي الكلمات الكونية. والثاني أظهر ان هي الكلمات الكونية ليه؟ لأن في بعض طرق الحديث أو بعض الروايات أقصد. أعوذ بكلمات الله التمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر طيب هو القرآن لا يجاوزه بر ولا فاجر ما الفجر بيعمل؟ فجر يجاوز القرآن صح؟ فيبقى الكلمة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمة الكونية كن فيقوم. خلاص؟ ويبقى مشروعية الاستعاذة بكلام الله اللي هو القرآن قال القرطبي شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيز به بدلا عما يفعله أهل الجاهلين من الاستعادة بالجن فشرع للمسلمين أن يستعيز بأسمائه وصفاته قال القرطبي معنى التمات يعني. القرطبي ده اللي هو أبو العباس القرطبي المفهم شرح فيما أشكل من شرح مسلم وليس هو أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير ماشي. قال القرطبي قيل معناه الكاملات يعني أعوذ بكلمات الله التمت يعني الكاملات حمك الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عين كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية كلمات الله الشافية الكافية فكلمات الله تامة لا نقص فيها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات تمت كلمة ربك صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم فالكلمات التمات إما بمعنى الشافيات الكافيات وإما بمعنى التي لا نقص فيها ولا عيد وقيل هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعاذ بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله وبأسماء الصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه وغفرته وذنبه إلى منتهى طلبه وغفرة ذنبه فإذا قليلة قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا قليلة وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها ليه خشية أن يكون فيها شرك فدي من الفوائد اللطيفة أن مقصود أن كلمات الله تمت، فإن كلام الله ليس مخلوق لأن لو كان مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به هكذا مطلقا وعلى الغيب أيضا فائدة قال ابن القيم من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخدام يعني العبرة بأن من فعل ذلك هو وقع في صرف العبادة لغير الله وإن لم يسميه إيه؟ عباده قوله من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر الاستعاذ من الشر في أي مخلوق قام به الشر وما هنا ليس المقصود بها العموم إنما المقصود بها التقييد الوصفي بمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لأن ربنا خلق الملائكة وما فيها الشر وربنا خلق الأنبياء وما فيها وخلق الجنة وما فيها الشر ف أما تقول أعوذ بكلمة من شر ما خلق أي من شر ما خلق مما فيه شر خلاص كده قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قال القرطوي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة بالمهدبة ليلة مكان يعني. فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. يبقى الاستعادة عباده شرعها الله لعباده، استحبابا أو وجوبا. صرفها لغير الله شرك أكبر ناقل عن المل فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إيه معنى الاستعاذة بتاعتهم كان إذا نزل أحدهم واديا موحشا أو برية قال أعوذ بسيد هذا الوادي من صفهاء قوم كونه من الشرك هذا من الشرك ليه من الشرك لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون بها على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك اللي هو النقل عن أحمد رضي الله عنه رحمه الله المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وهو من أذكار الأذكار الموظفة إذا نزل المرء منزلا خامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك باب الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كلاستنصار طلب النصر والاستعانه طلب العون دخول السين والتاء على الفعل تفيد الطلب الفرق من الاستغاثه والدعاء الدعاء عام بيقول لك العلاقه بينهم علاقه عموم وخصوص مطلق كل استغاثه دعاء وليس كل دعاء استغاث يبقى هما دايرتين جوه بعض الدايره الكبيره اسمها الدعاء والدايره الصغيره اسمها ايه فالاستغاثة هي دعاء من, من المكروب والدعاء في حال غير حال الكرب وفي غير حال الضر لا يسمى استغاثة فعطف الدعاء على الاستغاثة من بع عطف إيه العام على الخاص كل استغاثة دعاء قوله أو يدعو غيره هيتكلم عن الدعاء وإنه نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة اللي هو بيسمه دعاء الثناء يثني على الله عز وجل ودعاء المسألة اللي هو فيه طلب حاجة من أمر الدنيا أو الأخير والدعاء في القرآن يذكر ويرض به هذا مرة وهذا مرة وذهب ابن تيمية إلى فائدة بديعة وهو أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة والعكس ودعاء العبادة يلزم أو متضمن لدعاء المسألة. إزاي؟ انت لما بتسأل ربنا سبحانه وتعالى: الله مرزقني. أنت أنزلت حاجتك بالله وتوجهت بالدعاء إليه، فهذا إيه؟ عباد صرف العبادة لله، أش دعاء المسألة في حقيقة يتضمن إيه؟ دعاء العباد وإذا أنت قلت اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ملك الملك يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم وأثنيت على الله بمه وأهلك أنت لماذا تثني على الله أليس لأنك تطلب الجنة فإذا دعاء الثناء هيست... هيتضمن أيضا أو هيست... يلزم منه دعاء المسألة وكلام ده فإذا بديعه قررها ابن تيمية رحمه الله وطبعا الباب ده فيه نقولات كتير وفيها نوع من الاسهاب فاحنا هنحاول نقف على بعضها قوله في المتن قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وهي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقول الله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون افك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ وراد الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو مختلف فيه نقل دقاء مع هو بطعم هيطل النفس في هذا الباب عشان يثبت مسألة الإيه؟ إن من الشرك ما يفعل عند القبور من الاستغاثة ومن الاستعاذة بهؤلاء المكبورين فهيبتدي أصل في الأول أن الاستغاثة بالله من أجل العبادات وأن المشركين كانوا إذا أصابهم الضر محضوا الاستغاثة بالله عز وجل وهيبتد يقول أن المشركين كانوا يستغيثون بغير الله من أجل أن يكشف الله عنهم ما هم فيه يقول الدعاء نوعاً دعاء عباده ودعاء مسأله ويراد به في القرآن هذا تاره وهذا تاره ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر يبعيز يثبت أن الدعاء عباد يبقى يستدل على كده قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم يعني منفعش تدعو أو تعبد من لا يملك لك الضر والنفع وقول الله عز وجل قل أنا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى آخر الآيات وهي ابتأت بكلام شيخ الإسلام تيمية أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وهيستدل على ذلك بأدلة قول الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكبر من أن يحصر وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات وكذلك الذكر لله والتالي لكتابه ونحن طالب من الله في المعنى فهمنا يعني طالب من الله في المعنى يعني اللي بيسأل ربنا اللي بيسني على ربنا ويذكره وفي حقيقة أمره بيفعل ذلك طالبا للجنة طالبا للرضى الله فمعنى ما يفعله دعاء مسألة فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة هم يستدل استدل على ان الدعاء في القرآن تسمى عبادة من أيتين الآية الأولى آية سورة مريم قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيق فلما اعتزلهم إيه وما يعبدون ماشي؟ وقول الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادات يقول وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده فإذا صرف من تلك العباد فإذا صرف من تلك العباد شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسول من قوله قل قل الله أعبد مخلصا له دين وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل في نوع من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغسني أو ارزقني أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال كل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه الاستتابة شرط في إقامة الحد عند الجمهور وليست شرطا في التكفير الاستتابة شرط في إقامة الحد وليست شرط في التكفير لما شرط التكفير إقامة الحجة فإن تابوا إلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله إلهة أخرى آخر مثل المسيح عبد الإيكوة لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عباده ولا دعاء استغاث كلام ده مهم جدا وولداء زبدة الباب الكلام ده. وقال أيضا ابن ثيمية من جعل بينه وبين الله وصائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا من جعل بينهم وبين الله وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم يعني يتوقفهم بالعباد كفر إجماعا هذا من جهة النوع ومن جهة العين لابد من إذقامة الحج وإزالة الجهل وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموت والاستغاث بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله هذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده يبقى إذا سأله أن يشفع له عند الله ده مسألة في التوسل قلناها أنه خاطب الميت بما لا يشرع ببدع، وإن سأله أن توجه إليه بالعبادة، سأله أن يرحمه أو أن يغيثه أو أن يرفع عنه الضرع وغير هذا هذا من الشرك الإيه الأكبر، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في على السبكي يرد على السبكي فيما تعقب فيه الشيخ سمتيمية وإيه وسأفي. قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجيبة السبكي بيقول المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجيبة فابن عبد بيقول له ماذا تريد بالمبالغة لو أردت بالمبالغة ما يصل إلى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به دون الله دون نفع. وأنه يفرج كربات المكروبين ويشفع فيه من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين يبقى حدش يزيد على حد بزعم مننا إن إيه فعظم النبي فعظم النبي ما ينفعش بالشرك وأن تنزله منزلا لا يسأله وهو نهى عنه وهيأت أيضا بكلام الشيخ صنع الله الحنفي الكتاب الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات، وهيبتدي نقل طويل جداً بيرد فيه على من قال هذه أمور، بقى نقل طويل جداً وفيه واضح يعني فوش أمور مبهمة. فقط بس قوله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءهم لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كلام غير صحيح فالكرامة ممكن وقوعها بقصد وتحدي وإرادة وعلم من القال إن لازم الكرامة اشترط فيها كده هو لو واحد دع الله عز وجل مش ده قصد وإرادة فهذا كلام يعني, يعني ليش على إطلاق برضو في كلام صنعي الحنف كلام جيد يقول والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سابع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة واحد قدام المسجد دلوقتي وعنده مشكلة وقال اغيثوني اغثني يا فلان خلاص جائز ليه بيطلب من الحاضر الحي ما يقدر عليه قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين واي امسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية يقول تعالى الذكر ولا يا محمد من دون معبودك والخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصناع يقول لا تعبدها رجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه قال ابن عطية والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة والعلماء في الأصول يضربوا بالأيدي مثال لما خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به أمته الخطاب للنبي ويقصد به إيه؟ امته صلى الله عليه وسلم او يقصد به غيره يعني وهذه الآية لآية سورة يونس لها مظائر كقوله في سورة الشعراء لا تدعو مع فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قالت تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ومعنى مخلصين له الدين الدين كل ما يودان به لله من العبادات الظاهرة والباطنة وفسر ابن جرير الدين في هذه الآية بالدعاء وكان عادة السلف أن يفسر الآية ببعض متعلقاتها كما قال ابن سيمين يعني الآية مثلاً تشمل يدخل في تفسيره عشر أشياء فهو يفسره ببعض هذه المتعلقات وهذا لا ينفي عنها ما سوى من المتعلقات يقول وفسره بالدعاء وهو فرض من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثا أو غير ذلك فقال اتخذاه معبدا وجعله شريكا لله بالإلهي وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه دي ربوبي أن من المتفرد في الضر الله عز وجل وإن يردك بخير فلا راد لفضله ومن المتفرد بالنفع وإنصاله الله عز وجل ينبني على هذا اليقين في الربوبيه إفراد الله عز وجل بالدعاء والاستغاسة فإذا نزل بك ما تكره فلا تفزع إلى غير ربك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 وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرد بالإلهية والربوبية ولكن للأسف أتى بعض عباد القبور والمشاهد فنقضوا كلا التوحديين نقضوا توحيد الربوبية بأنهم اعتقدوا في مقبورهم أنهم ينفعون وجهوه وبالتالي نقضوا توحيد الالهية بأنهم صرفوا لهم العبادة مباري الله. وده يفسر لك كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن كان بعض المشركين أحسن حالا من بعض هؤلاء المفتونين لأن المشركين ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تملك ضررا ونفعا وإنما كانوا ينسبون ذلك لله عز وجل والله يحتج بذلك عليهم في أنهم لا يصح لهم أن يسألوها من دون الله الآية الأخرى قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يبتغوا عند الله الرزق وعبدوه يأمر تعالى عباده ابتغاء الرزق عنده وحده لا عند غيره وعبدوه من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق من إيه من جملة العبادة وعبدوه واشكروا له أي أخلصوا له العبادة وحده واشكروا له على ما أنعم عليكم وقول الله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة نفى سبحانه وتعالى للسؤال هنا استفهام غرض إيه النافي أو الإنكار ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اليوم القيام وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن دعيه يقول وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله قلت أكثر من يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء واستدل عليم عدة آيات وغيب حديث, حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة ذا حديث إسناده ضعيف ويغني عنه الحديث الصحيح الدعاء والعبادة وفي الحديث الصحيح أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وفي الحديث الآخر من لم يسأل الله يغضب عليه إلى غير ذلك من أي حديث يقوم بقى يقول لي بعد كده فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا يبا هو عايز بيستدلي بكل ده إنك ما ينفعش تقول لي أنا لما أدعو المقبور أنا ما عبدتوش من دون الله وما صرفتش ليه العبادة لإن الدعاء مش عبادة أصلا أقولك الدعاء مش عبادة إزاي ده الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة في الحديث الإسلام وضع في الدعاء مخ العبادة والآيات, والآيات اللي, اللي سبق ذكرها أدعو ربكم ربنا شرعها وأمر بالدعاء وأمر بأن يكون له أدعو ربكم ما فكيف لا يكون عبادة واللغة بتقول ان الدعاء من معاني العبادة طب انت ازاي بقى يقولي عشان كده نجح تكون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الامة سلفا وخلفا قول الله تعالى أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االه مع الله قليلا ما تذكرون بيّن تعالى أن المشتكين من العرب ونحوهم قد علموا ونحوهم أنه, قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتقاذيب الشفعاء من دونه ولذا قال أإله مع الله أإله مع الله فيها معنين معنى الأول أو تفسيرات أإله مع الله يفعل ذلك يعني يخلق وينزل المطر وينبذ الزرع ويجيب المطر والقول الثاني أإله مع الله يستحق أن يعبد مع كونه يفعل هذا واختار الثاني ابن تيمية قال أإله مع الله يعني أإله مع الله يعبد وهنا بيقول إيه المعنى الأول أإله مع الله يعني يفعل ذلك فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حل الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوه يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء إلى آخر الآيات في سورة النم فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقره به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. حديثهم. قال أبو جعفر الجرير قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون يقول تعالى ذكره أما تُش ما تُشْرِكُونَ بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه وقوله يجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم فقول أإله مع الله أإله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم فقول قليلا ما تذكرون يعني يقول تذكرا, تذكرا قليلا من عظمة الله وأياده عن عندكم تذكرون وتعتبرون حجل الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادتنا حديث تعتبراني إنه هو كان فيه منافق المؤمنين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام حديث اسناده متكلم فيه وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وتفسير الحديث كما يقول الشارح فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنه هو أبو بكر رضي الله عنه قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق المنافق ده في بعض الروايات اللي هو صرح به ابن أبي حاتم في رواياته أنه عبد الله بن أبي بن وقولهم نستغيث برسول الله لأنه يقدر على كف أذى هذا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه اللي حصد كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته ليه حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته شو بقى الجميل بها فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري البصيري له البردة قصيدة وإن كانت في محبة النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إلى رؤيته وتعظيم قدره لكن فيها شركيات يعني يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي قل ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إذا كانت الدنيا والآخرة ده من فضل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي لرب العالمين وفيها كثير من الشركات يعني ما رضوا عليها العلماء رضوا عليها كثير فهو يقوله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رفض استعمال لفظ قوموا بنا نستغيثوا برسول الله فيما يقدر عليه وهو أمر مشروع كراهة اشتباه هذا اللفظ وتوضعا منه وسدا لذرائع الشرك، فكيف بذلك؟ يقول: فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات اللي هي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن رب يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال عاله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فاعتقدوا نقيد تلك الآيات وتبعهم على ذلك الضلاء الضلال خلق كثير وجم غفير فاعتقدوا الشرك بالله دينا واعتقدوا الهدى ضلالا فإن لله وإن إليه راجع يقول في حشية الفضل ولابد هنا من التفرقة بين الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو الشرك الأكبر وبين الاستغاثة أو الطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه على أنه سبب فهذه ليست شركا بل أخذ بالأسباب مع طمأنينة القلب أن الله وحده والضار النافع كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان وأصحابه في الحرب وغيرها والذين يحتجون بهذا النوع على ذلك من أضحد الناس حجة وأفسدهم قياسا مين اللي بيستدل باستغاثة الإنسان في الحرب بأصحابه أو يستدل باستغاثة الإنسان على دفع عدو أو ظالم بأصحابه من أنه يستغيث بالمقبول بالقول القياس دي قياس فاسد ليه لأن الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث نص الحديث والإنسان أخبر سبحانه وتعالى أن روحه بعد موته تكون عنده وليس لها تصرف كما يقول الشارح فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة تدل ذلك بقوله الله يتوافر الأنفس حينما موتها ولا تلمت في منامها فيوم التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم وقوله تعالى إذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم منقطع عمله إلا من ثلاث فيه مسائل المسألة الأولى عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص مسألة الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن في نهي للنبي عليه الصلاة والسلام والخطاب لأمته من أن يدعو من دون الله أي أحد ووصف ما لا ينفعك ولا يضرك لا مفهوم له لقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب لا مفهوم له ليه؟ لأنها تقيد تقييد وصف تقييد وصف. السؤال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظالمين المشركين. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. اللي هو الخطاب كان للنبي عليه الصلاة والسلام. الخامسة تفسير الآية التي بعدها هي إيه؟ فبتغو عند الله رزق واعبدوه واشكروا له لآية سورة العنكبوت كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كف إيه اللي لا ينفع في الدنيا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقة. في الدنيا مش يعملك حاجة فبتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكره إله إليه ترجعون يبقى هو في الدنيا مش ينفعك ويوم القيامة ويبقى خسرت خسران مبين خلاص السابعة تفسير الآية الثالثة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إليه القيامة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله قلناها الآية الرابعة الأئر ربعه هي ومن أضل ومن يدعو مالا يستجيب له إلى يوم القيامة أنه لا أضل ممن دعا غير الله الاستفهام هنا قصد منه لإيه الإنكار أو النفي حديث عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يد عنه شيء مالا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم إيه غافلون السانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعدوته له وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تسميت تلك الدعوة عبادة دي استدلال رائع ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يدعو وفي الآية الألك إذا حشر الناس كانوا إيه كان لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين كفر المدعو بتلك العبادة يعني التبرأ الذين تبعوا، التبرأ الذين اتبعوا الذين من الذين اتبعوا تبرأ منه، كفر به. أنا ما أقول لك شي عبدي، أقول لك دعوني. خمسة عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضد الناس. السدسة عشرة تفسير الآية الخمسة آية سورة النمل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين قلنا الدين فصلها ابن جريب أنها إيه الدعاء هو بعض أفراد المعنى المسألة الثمنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله وذاك من منعه استعمل هذا اللفظ. إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. توقف هنا ونستكمل إن شاء الله بعد رمضان. يبقى إن شاء الله في حدود أربعة مرات.